قَالَ كَذَالِكَ اتَتْ كَآيَاتِنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَالِكَ الْيَوْمَ نَسَاءَ وَكَذَالِكَ نَجْزِي مَن أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى افلم يهدي لهم كم اهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم ان في ذلك لايات لاولينها وَلَوْلاَ كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لَذَامًا وَأَجَلٌ مُسَمًّى فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك توضأ ولا تمد عينيك إلى ما متعنا به الزواج ذره الحياه الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وابقى وامض اهلك بالصلاه واصوا بالعائها لا نسالك رزقا نحن نرزقك والعاقبه ل قوا وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أو لم تأتيهن بجنة ما في الصحف الأولى ولو أننا أهلكناهم بعذاب وبل هيلقوا لقالوا ربنا لولا ابسلت الينا رسولا فنتبع اياتك من قبل ان نذل ونخزا قل كل مُتَرَبصٌ فَتَرَبصُوا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنْ اهْتَدَى